من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان بشر الرسول وما من الناس يؤمن إدجائهم إلا أن قالوا الله بشر الرسول كان في الأرض نزلنا عليهم من السماء بل كرسول قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِل فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما بأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنّا عظاما ورفاتا أإنّا لمبعوثون خلقا جديدا